إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبراء إن متقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاهم وجا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 فأسر بعبادي ليلا إنكم متابعون واترك البحر رهوا واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قَوْمًا آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين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 كالمهل يغلي في البطون كالمهل يغلي في البطون كغلي الحمى خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه إلى سواء جحيم. ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن في مقام أمين في جنات في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك